وَمَن جَه رَضِهِ وَمَنْهُ مُتَّخْت بَِّْلِ وَسَالبُ بِ الن لَ مُعَِّبَة مِنْ بَيْن يَجَيْهِ وَمنِنْ خَْلسِهِ يَحتَبونهُ مِن أَمْرِ الل إِ ال الطَّهَا لَا يُغَييعُ مَا بِطَوْمِ حتىَت يُغَيْه ماَا بِأَفُسِهِم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 يَأْتِي مِنْ صَيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن في وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وهو شديد